السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م اما بعد ف ر ح ب م ر ح بعد ا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا أخرى وأهلي بكم مرة م كوكب تاني حقيقي حزين حقيقي ج ا وفرحان جدا فرحان أننا قدرنا لقدم لكم السنة دي فكرة كوكب تاني كوكب وحزين فكرة لأن لقدم دي لكم خلاص كل الكواكب خلصت و ا ل أ ي ا م جريت لكن إ ن شاء الله ربنا يجمعنا و إ ي ا ك م كل س ن ة على ا ل ط ا ع ة وعلى ا ل ع ب ا د ة وعلى الخير وربنا يجمعنا في ا ل ا خ ر ة في الفردوس ا ل أ ع ل ى تعالوا النهارده نطلع ل آ خ ر كوكب عايزين نطلعله ا ح ي ق الكوكب ده كان لازم يكون لي أ ث ر في قلوبنا ومننسهوش أ ب د ا بفضل الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه آ خ ر كوكب والكوكب ده احترط أ ق د م كوكب إ ي ه فلقيت ان أ ف ض ل كوكب نقدمه في الوقت الحالي هو كوكب الحصاد نحن نركب س ف ي ن ة ا ف ض ا ء ونطلع كوكب الحصاد عشان نشوف الحصاد اللي احنا قدمناه طول الثلاثين حلقه ا ربنا يجمعنا عليكم على الخير لكن قبل ما نطلع كوكب الحصاد عايز اقول الحتتين سوائرين ت سوائرين عبارة قبل كوكب لكن نطلع حاكتين ان عليكم في سريعة عايز م على اقول ل او ح د رب العالمين ربنا قدرنا ظروف صعبة العالمين ان احنا نقدم لكم العمل جدا لكم يعني نقدم في تكون ده قد جدا جدا, جداً. اني الحمد لله رب العالمين انا لكم كل يوم خمس حلقات بفضل الله باشكر اخوي وحبيبي محمد مدني اللي كانت معايا باشكر اخوان المصورين وباشكر القائمين على القناة ان احنا قدرنا نفذ الجهد جميل جدا وكنا بنمشي كل يوم على اداني منسجل مدني نفذ بنمشي عشان بس نقدر نقدم لكم التانية كده لكم كل كل كل للسيد محمد جيد يوم خمس يوم لكم بس السلسلة الفجر الحاجة بفضل على على والله وحبيبي دية ان ي جات ظروف تسجيل ا ل س ل س ل ة دي في الوقت اللي فيه بنتي يعني ح ب ي ب ة خمس سنوات ع ا م ل ة حادثه ع ر ب ي ة وسبحان الله ويعني في المستشفى ومعمول لها عمليتين جراحيتين ومنتظر ا ل ع م ل ي ة ا ل ث ا ل ث ة وكنت غصبا عني متابع بنتي وعايش مع بنتي وعايش المها وحزنها وفي نفس الوقت كنت باجي يتبعنا وقياكم نفس عشان أسجل عشان أقدر ربنا أقدم لكم الخ رجائي بالحب اللي ربنا جمعنا بالحب اللي به ان تعالوا م ما ا تنسوش ل د ء ب حبيبا ربنا ن ان ت ي يشفيها ي ع يا ر بقى العالمين تعالوا ب نركب يعني س ف ي ن ت الفضاء عشان نطلع ا ل ن ي ل ا د ي ان شاء الله او نطلع النهارده لكوكب الحصاد سبحان الله محتاجين ان احنا نبني لنفسنا أ ص ر ف كل كوكب محتاجين ان احنا نقرب من النبي أ ك ت ر و أ ك ت ر محتاجين فعلا ان ربنا يرضى عننا أ ك ت ر و أ ك ت ر ربنا يرضى عنه عنكم يارب العالمين محتاجين ما ننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة قلنا بلى يا رسول الله قال أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا تعالوا نركب س ف ي ن ة الفضاء ونطلع لاخر كواكب ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة ا ل ج م ي ل ة هنروح كوكب الحصاد هنحاسب نفسنا الليلادي وهنشوف ايه الحصاد اللي قدمناه وايه الخير اللي ت ع ل م ن ا ه ولوين نعمل ايه يعني فعلا تخلقنا بكم خلق بالاخلاق ا ل ج م ي ل ة اللي احنا شفناها في كل كوكب من الكواكب التمانيه ا وعشرين ت ا كان اول الوى النطاع الصدق اخوه اخت الفاضلة ل ى كوكب وحبيبه ن ا ا الصدق ا الصدق ال يهدي, إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. رجل ويتحرر الله يصدق يكتب صديقا ي صدق عند و حتى ك ا إ ما و ل الكذب ك ذ ب فإن يزال ه د ي إ ل الرجل ي ك ذ ب و ي ت ح ر ر ا ل ك ذ ب حتى يكتب عند الله كذابا أخوي وحبيبي أقرب أخوي و طريق ي صديقا ق مع الله هذا و م ينفع ا ا ل ص د ي ن ن صدقهم لهم ج ت تجري من تحت الأنهار آخر ربنا يرز وخالدين فيها الآية من أبدا إلى آخر الآية. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة. ي م تاني كوكب هو كوكب ا ل م ر ا ق ب ة يا ط ر ح حسيت ان ل م ع ى ذا حسد ان ربنا مطلع عليك الله عز وجل يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي غ ف ر صدور يعلم الصر و يعلم أ ر ربنا مطلع ل ع ا ل و والنفس ت بريبة في ظلمة د ا التغيان فاستحي ع ي ة إلى إله من نظر و ك ل الذي خلقت ظلام ه ا إن ي ر ا ن اوعى في يوم من الايام ت ت ج ر أ على م ع ص ي ة ربنا وتختبئ في اي مكان وتقفل على نفسك وتظن ان محدش ا شايفك ان كان الناس ما هما شايفينك فرب الناس يراك سبحانه وتعالى كان كوكب في المجموعة الجميلة في كوكب ثالث طلعناه المجموعة تاني الجميلة في في ديت ك التوبه ن كوكب ا ة كلمة وقلت اوعى و لكم ن س ا اللي ي مش ه ت واجبه ب فيش في ل ل ا ا ي م م ي ي ل ة ده ه ت و انت ج م على كل مسلم في كل وقت وفي كل حين. وتوبوا ف ي حين كل الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وربنا أسم الناس كلها لتائب وظالم قال جل وعلا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون توب واقبل ووعتي الرحمة ربنا لتائب الناس اسم كلها قال الى الله وأقبل على الله اسم لم هم جل على ل ان ت ق ت من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم كان رابع كوكب وحبيبي. كان كوكب الرجاء. خلي عندك أحدكم هيقبلك وكرم بلدك بلدك وكن رابع ترعناه الرجاء بالله حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحصن الظل بالله جل وعلا أحسن الظل بالله اعبد ربنا ربنا حصن يموتن يحصن أحسن وانت على يقين ان ربنا عمر الأرض وكرم بلدك وأهل بلدك على يقين ان ربنا لن عمر الأرض وحبيبي عليه وقطع على على يضيع لأخوي وسلم يقول وهو وأهل خلي ظل صلى جل أ ج ر ك أ ب د ا ولا, ولا عملك أ ب د ا خل عندك حسن ظن بالله إ ن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك ويوم ت ز ن ب وتوب ا ل ه ل عندك ي ق ي م في الله ان ربنا هيقبل توبتك و إ ن ربنا سبحانه وتعالى هيبدل سيئاتك إ ل ى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى كان الكوكب الخامس ل والكوكب ل ي بعد كده ا كان كوكب الحب وقلنا إ ن أ ع ظ م حب إ ن أ ن ت تحب ربنا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 أ ن يكون الله ورسوله أحد إليه م م احب سوى هما مفيش د الدنيا أغلى عندك في أغلى من ر ن اليه مفيش حد عندك أ غ ى من ن ب ن ا ا صلى ل ل عليه وآله س مما عشان كده ن مش الحب لله و ر سواهما ل صلى ه بس ل ل عليه ل لأمك ب حبك لأهلك حبك لأريبك حبك و لإخوانك ك لأهلك المسلمين في كل رب مكان محتاجين إن قلبك يتملي بالحب للكون دا كله قلب المسلم دايما رب الحب الكوكب السادس قلبك ده عم اصبع جماعة البسمة الخير يعني وقلتلك و والله إ ن بسمتك خ ط و ة في ط ر ي ق ا ل تمكين ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ك لما تبتسم وتكون بسام ا ل محيا زي ما النبي كان بيعمل وهو أ س و ت ن ا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قلوب الناس هتنفتح ويحبوا الدين ويلتزموا ولما الدنيا كلها تلتزم نقوم ن د ع و فياتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى الكوكب السابع اللي طلعناه كان كوكب الوفاء كوكب الوفاء محتاجين ان احنا نكون اوفياء محتاجين يكون عندنا وفاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله محتاجين يكون اوفياء مع الناس محتاجين يكون عندنا وفاء ويكون عندنا اصل ويكون عندنا دين لا ننسى فضل احد من البشر ولا ننسى فضل رب البشر اولا واخرا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت اوع تنسى فضل حد عليك من لم يشكر الناس لم يشكر الله الكوكب التامل لو تفتكر حضرتك اللي طلعناه كوكب العفو اخوي وحبيبي بالله عليك صف قلبك ونظف قلبك واعفو عن الناس وسامح كل اللي ظلمك سامحه ربنا هيكرمك وما الله عبدا إلا عزا والله اعفوا وسامح وتنزلوا بتئزوا مش مكانتك زاد الله عبدا الا عزا انت عشان انت انت عشان انت انت عند عالي عالي بعفه بتعف ضعيف بتعف القضايا عزيز ربنا ولكن ربنا يجب ا ف ي ك م ه ت حسابات ل ل ل و ا ل ا ا ل إ ي م ا ن ونشوة و ا ل ت ع ا ل ط ا ع ة ه ت د ب ف ي ق ل و ب ك م ل و ع ف ي ر و ا ل ت ع ب ي ع ب ي ا ل ت ع ب ي ر و ا ل ت ع ب ر و ا ل ت ع ر و ا ل ت م و ا ل ت ع ب ي و ا ل ت ع ب ي و ا ل ت ي ر ا ل ت ع ب ي ر ا ي ت ع ب ي و ا ل ع ب ي ر والتعبير و ع ب والتعبير و ا ل ت ع ب و ا ل ت ع ب ي ا ل ت ع ب ي ر و ا ل ت ع ي ر والتعبير و ا ل ت ع ب ي و ا ل ت ع ب و ا ل ت ع ب والتعبير و ا ع ب ي والتعبير و ا ع ب ي ا ل ت و ا ل ع ب ا ل ت ي ر ا ل ع ب ا ل ت ي ر ا ل ت ع ب والتعبير و ا ل ب ي ر ا ل ت ع ي ن خلي عندك يقين خلي عندك ث ق ة في الله سبحانه وتعالى خلي عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفعه وهو الذي يجلب لك الخير كله في الدنيا و ا ل ا خ ر ة الكوكب العاشر اللي اطمعناله كان كوكب البر بالله عليك ينفع ان انسان في الدنيا يصوم ويصلي ويعبد ربنا ويضيع كل د و ت بسبب ع ق و ك الوالدين حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا ف ر ي ض ة ولا ن ا ف ل ة كان أ و ل واحد منهم العقل والديه ت ص و م وتصلي وتحج وتزكي وتعمل كل طاعه لكنها لم تقبل طول ما انت عقب والديك ربنا يرزقن ا واياكم ي ك كان الكوكب م نعمة رقم البر ا ل ت ع له ا الصلخ ا ن كوكب صلة ر ح نعمه توليتم أن تفسدوا ت و الأرض في أن ق ط ا أ ر ح ك أولئك م الذين ل ن ع م البر ل ه فأصمهم وأعمى أ ص ه م حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من ص ر ه أ ن يبسط له في رزقه و أ ن ي ن س أ له في أ ث ر ه ان ربنا يرزقه بالرزق الكثير ويطول في عمره فليصل رحمه أخوي صلة الرحم ما أجمل ما ان احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم ونقضي ايام الاعياد ونقضي ي ا ا ل مع الجميلة م ا ل ل م ة و ا ل ش ل ة و ا ل ص ح ب ة ا ل ط ي ب ة مع ص ل ة الارحام مفيش اجمل من ل م ة ا ل ع ي ل ة والقعده الجميله الطيبة طاعة ربنا الطيبه ن و ا كان الكوكب رقم ق ل ك مليا بالله ل ل رضا رضا بقضاء ا رضا ب أ و ا م ر الله رضا بنواه الله رضا بقدر الله و ق ض ا ء ه رضا ب ا ل أ ر ز ا ق ا ل م ق ص و م ة خلي عندك رضا ارضا بقراء الله ارضا عن الله سبحانه وتعالى وارضا رضا بالله سبحانه قلبك وتعالى خلي قلبك مليان رضا. يعني خلي عن يعني عندك أن صبر و ر ض ى إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب يصب عليهم ا ل أ ج ر صبا صبا ربنا يرزقنا و إ ي ا ك ن ع م ة و ل ذ ة الرضا بفضل الله سبحانه وتعالى كان الكوكب رقم 13 اللي اتنع لانه رقم ت ن كوكب ا ل إ ي ث ا ر إ ن انت ه ا ج ل عندك كرم ومش كرم وبس م كرم و ايثار المسلم بتدهاله أخوك على نفسك ودي درجة عالية جدا من مش أي حد الدرجة عالية الإمام يوصلها كان الأنبياء أول من وصل إلى هذه الدرجة بعد كانوا الأنصار أي ي من مش من كانوا و هذه بعد ؤ ر و ولو ن أنفسهم على ك ن ومن شحى نفسه فأولئك هم المفلحون هم أهل الفلاح في الدنيا بهم الله هم هم أهل خصاصة خ يا الفلاح ا يوك في فأولئك دول ل و شحى آ ة يعني سبحان الله المؤمن دائما يؤثر أ خ ا ه على نفسي ربنا يرزقن اياكم و إ ل ذ ة ا ل إ ي ث ا ر ونعمه ا ل إ ي ث ا ر التي تجعل المولى عز وجل يرضى عن العبد الذي يصنع مثل هذا كما ورد في الحديث أ ن المولى عز وجل عجب أ و ضحك من صنيع الرجل هذا الرجل و ا م ر أ ت ه لهم الضيف الذي كان يريد أن ينزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا آثروا يريد كان ضيفا أن الكوكب رقم اربعتاشر اللي اسمعناه كوكب السابقين شعارك أ خ و يا حبيبي ل م يسبقني إ ل ى الله أ ح د شعارك وسامعه إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وسابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا يمكن حد يذبحك انت داخل سباق م ئ ة متر لن تلتفت يمه ن ة ا ولا يسره انت داخل وبتحاول بقدر الامكان تكون اول واحد يوصل ا ل ج ن ة بعد الانبياء و ا ل ص ح ا ب ة نفسك تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات ا ل ج ن ة انت من هنا ورايح بتتصادق مع كل من حولك في ا ل ص ل ا ة وفي ا ل ع ب ا د ة قراءة وفي والذكر والتسبيح الكرآن والصدقة وإعانة الفقراء والدعوة إلى الله والأمر المعروف الفقراء الله إلى يعني كما قال الامام ابن القيم المؤمن يضرب بسهم مع الناس في كل ط ا ع ة أ ي ط ا ع ة فلان أ و م ج م و ع ة من الناس ما مشتهدة بسهم مليل شاء الله جدا في الصلاة اضرب بسهم في الصلاة يا صلق واكتهد في في فلان مجتهد في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن اضرب بسهم في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ما شاء الله وقت ا ل ق ر آ ن كل ثلاث ايام كل س ب ع ة ايام كل شهر ربنا يرزقن اياكم المسابقه في طاعه ة ل ل الكوكب رقم 15 اللي اتنا كان كوكب رقم ان انت علانه لابد حياتك طاعة لله. لابد يكون كلها قربة الى الله وعجلت إ ل ي ك ر ب لترضى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت وانا أ ن أول م م ي تفتكر ل م اول ل سأل الصحابة ل ن من أصبح منكم ب أصبح ي ي ا م صائما ا ق أبو أ بكر ن المسلمين من عاد منكم عاد ا ي و مريضا قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم م بكر أنا. من تبع منكم اليوم قال أنا تصدق على أبو ك ي ن ق ا أبو أنا بكر ن منكم تبع ا ل و م ج ا قال أنا قال النبي صلى الله ما اجتمعنا إلا ز ة صلى عليه وسلم في إلا دخل الجنة أبو بكر مريض في الكوكب رقم ستاشر اللي اطمعلانه كان كوكب الرفق خليك رفيق خليك رحيم بالناس أ خ و ي وحبيبي ما كان الرفق في شيء إ ل ا زان وما نزع الرفق من شيء إ ل ا شان إ ن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخي وحبيبي أعظم شيء في الدنيا دي كلها إن أنت تكون رفيق ورحيم وتكون يعني تكون وتكون حولك ولو كنت فضل غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني سبحان قلبك القلب لبني أعظم عندك يعني نعمة من لم من وإياكم في فضل الرفق كلها تجاه الناس الله يرزقنا الله سبحانه غليظ بفضل أن أنت كنت رقة الكوكب رقم سبعه عشر كوكب الامل خلي قلبك عندك ه مليان امل خلي ن ع د ث ق ة و ي ق ي م في الله سبحانه وتعالى خلي عندك امل ان ب ك ر ة احسن من النهارده وبعده احسن من ب ك ر ة وما عند الله خير وابقى وان شاء الله ربنا هيكرمك في ا ل ج ن ة وتكون في اعلى درجات ا ل ج ن ة خلي عندك امل حتى يوم ما تطلب ش ا ل ف فاذا ر د و وسلم س سألتم الاعلى قال صلى الله صلى عليه وسلم فإذا سألتم الله ل ج ن ة ف ا س أ ل و ه الفردوس ا ل أ ع ل ى ف إ ن ه أ ع ل ى ا ل ج ن ة و أ و س ط ا ل ج ن ة ومنه تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا أخوي وحبيبي كان الكوكب رقم 18 اللي أجمل يأتي أعلاها وأدناها الأذى أخوي خير بخير وحبيبي الكوكب كوكب وما و70 والحياء اوعى اللي الحياء الحياء الحياء الحياء الإيمان الطريق بضعا شعبة شعبة كان اتنعنا كان لا إلا لا عن له كله إله إلا رقم إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان اوعى اوعى أخوي وحبيبي ما الله عندك ح ي ا ة او خ ت ا ل ف ا ض ل ة ما يكونش عندك ح ي ا ة محتاجين نتخلط بخلق ا ل ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قال على عثمان ا بن عفان الا استحي من رجل تستحي منه م ل ا ئ ك ة الرحمن الكوكب رقم تسعتاشر اللي اطلعلانه كان كوكب ا ل ر ج و ل ة خليك رجل من المؤمنين رجال لهم مواصفات ما هماش أقوية, ما هماش أصحاب بعضلات, ما هماش أصحاب. لكن هم لهم مواقف من المؤمنين معهد أقوياء أصحاب بعضلات أصحاب رجال صدقوا مع الله عليه صدقوا لكن فمنهم من قضى ن ح ب ة ومنهم من ينتظر وما بدلوا ت ب د ي ل بفضل الله رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ء يخافون يوما تتقلب فيه ا ل ق ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر ج والرجولة زي ما قلتلك رجولة موقف رجولة إيمان رجولة خلق رجولة و ونخوة موقف وكلكم مسؤول ل قلتلك خلق على كلكم ة محافظة إيمان عن ما راعا رعيتك رعيتك زي الكوكب رقم عشرين هو كوكب التواضع خليك متواضع ربنا يكرمك من تواضع لي هكذا رفعته و هكذا يعني النبي عليه يعني يزداد يزداد وزي أخوي وحبيبي دايما مليانة ميلة نتواضع عز نتواضع تواضعا رفع عند الله سبحانه وتعالى ورفعتنا عند عباد الله وزي ما أخوي وحبيبي دايما أو بتاعت على متواضعة أمرنا أن أمرنا أن الإنسان سبحانه السنبولة بتكون بتكون الله والله كلما كلما الله الله ما السمرة الأمح لما بتكون حب ما شاء الله بتكون ميلة على الأرض متواضعة ولما تكون فارغة ما صلى وسلم وجل قلت لك حب أو أي تكون فيهاش و ل ا ل ه ا أ ي ل ا ز م ة بتكون شامخه ب ر أ س ه ا ربنا يرزقني إ ي ا ك ل ذ ة التواضع و ا ل ز ل والانكسار بين يدي الله قال جل وعلا واسجد واخترب فوق وانزل وبفضل وإلى الكوكب كوكب وزي وكل الكوكب كلما كلما انزل الله ربنا في الدنيا والآخرة الكوكب اللي طلعناه بعد كده كان الكوكب الإخلاص ما اللي فات وكل اللي جاي لن يقبل إلا بخلق هذا بنفسك قدرك بعد آخرة تنزل تحته تطلع قلت بقلبك يقبل بخلق كده لك كل هيعلق لن في بالاخلاص ان انت تخلص النيه لله سبحانه وتعالى وما امروا ل ا ل ي ع ب د الله مخلصين له الدين حنفاء إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الله أكبر طوبى لمن صحت له خطوة يريد اكبر يا إن والخير فإنك لا تزال بخير ما دايما خيرا النية النية أنا نويت أخوي وحبيبي بعمل ابتغاء ربنا ويتقبل عمل مرضات يكلمك منك أعمالك ربنا يقبلنا ويقبلكم كان الكوكب يقبلنا وما أ ج م ل خلق ا ل أ م ا ن ة يا الله أ ج م ل خلق في الدنيا دي كلها أو م ن أجمل أ ل خ انت ق خلق ل ا ا أ م ة ن تكون أ م ي ن أ م ي ن على دينك أ م ي ن على رعيتك أ م ي ن على نفسك أ م ي ن على هذا الدين أ م ي ن على إ خ و ا ن ك أ م ي ن على أ م ت ك أمين ب كان ل أ ن و ع ا ا ل أ م ب م الكوكب ت ش م ه ا اللسان أمانة والفرج أمانة والعلن أمانة والدين أمانة والخلق أمانة و ر ع ي ت أمانة و ط ن أمانة اللي ا نحفظها وأن بعد كده ا ل كوكب العدل وما أجمل العدل قال تيمية إن الله الدولة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة أجمل الإمام تيمية يقيم الظالمة العدل قال ابن الله لا العادلة كانت كافرة إن و إ ن كانت م س ل م ة محتاجين إ ن ننشر ن خلق العدل ولذلك من من أوائل يوم والإمام هو وإنت وعدلت أولادك لو متجاوز واحدة وابتعدل لو وابتعدل وهكذا السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله عادل العادل الحاكم لأ عادل انت امام عادل انت لو صاحب شركة بين الناس اللي شغالين عادل انت امام عادل كان بيتك أكثر شركة عندك إمام إمام ما إمام صاحب إمام إمام من أنت بين أنت أنت من بينهم أنت أنت بين مش أنت بس في في أنت م ح ت الكوكب ج محتاجين ي ن ان احنا ن وهكذا ت خ ق بخلق العدل ا ا ل ل ي ط ل ع ن ا ه بعد كوكب د ه ك ا ل ب ش ا ر ة الله وما اجمل ان ن تحب ت الخير لاخوانك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لا يحب لنفسه م سمعت البشارة اي خبر صار خبر ل أ ي واحد من إ خ و ا ن ك احمل له ا ل ب ش ر ة وافرح واسعد بنجاح إ خ و ا ن ك افرح واسعد ب أ ي شيء يصر اقاريبك و ح ب ي ب ك وجيرانك و إ خ و ا ن ك افرح البشرة وحمل له البشرة. زي م ا ا ل ن ب ي علمنا اننا نحمل ا ل ب ش ر ة لكل من حولنا كان الكوكب اللي بعد كذا كوكب كان الذي بعد كده كوكب حسن الجوار وقلت لك ربنا يبارك النبي كان فيك اتحمل أ ذ ا ن اوعى تفكر ت أ ذ ي ه في يوم من ا ل أ ي ا م أ ع ي ن ه خد ب ا ي د ي ا ل م ر ض ا ت الله ساعده في أ ي ح ا ج ة في أ م و ر الدنيا و في ا ل آ خ ر ة خد بايديه ربنا ي ك ل م ك و يحفظك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ك ا ن تلعنا كان, الكوكب اللي له بعد كده كان الكوكب الورع. إن يكون عندك ورع في لسانك الكوكب اللي الكوكب الورع اوعى له كده ورع بعد في خ ف في أ ع ر ا الناس ابعد عن الغيبة والنميمة والكذب ابعد عن قصف المحصنات ابعد ض عن عن عن أي شيء قصف يغضب ربنا سبحانه وتعالى خلي عندك ورع في نظرك اوعد بص الى ما حرم الله خلي عندك ورع في سمعك لا تستمع الى ما يغضب المولى عز جل كن عندك فرجك كن عندك ورع في كل شيء في حياتك كن عندك بطنك تأكل تأكل لك لك خليك يحفظك فيك من اربعين ورع ورع ورع يرفع دعاء اربعين ورع ابدا ويبارد يوم ولا يوم حراما ربنا في في في في شيء طيبة الطيب يقبل والدنيا لا الا لقمة الحلال لا لا صلاة حتى إما هتفوتني إما الدنيا هتفوتني هنفوتها إما ا م ا ياخد منها حاجة ا حدش ق ل صلى الله ع ل ي ه و س ل ل م ا د ن ي ا ملعون ة ما ل ع و ن م فيها إ ل ا ذكر الله وما و ل ا وعلما ي او متعلما لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ة ماء أخي وحبيبي الكوكب اللي أخي وحبيبي بعد ك د كان كوكب الخشية أني بقى ألبك م ل ي ا ن من ربنا. ألبك مليان خوف وخشة خوف وخشة مليان ومليان وممزوج ربنا ألبك بالحب بخاف ربنا لكن ب ح ب ه ان تعامل زي الطائر ا ل ل ي م ا ش ي ويطير ب ر أ س الطائر محبط ربنا وجناح ه الايمن هو ال ال الخوف وجناح ا ل ايسر ل هو الرجاء فانت تطير بالحب والخوف والرجاء لو ان ك س ر جناح فتنشغل ا ي ا ولو ك س ر تنشغل ا ي فالتاني ا لكن لو ق ط ع ت ر أ س هضيع فخلع عندك خوف خلي عندك خوف ل عندك خ لا ك يوصلك الياس ا من رحمه ربنا خوف يرضعك فقط عن فعل المعاصي ربنا بار ف ي ك ف إ ذ ا جاء وقت الموت فارفع درجه الرجاء على درجه الخوف وعلشان مننساش ا أ ب د ا كل ا ل أ خ ل ا ق ا ل ج م ي ل ة اللي ت ع ل م ن ا ه ا من الكواكب دي كلها لازم ن ث ب تثبت لازم ت على ا ل ص د ق على ا ل إ خ ل ا ص على الوفاء على الحب على ا ل ر ف ق على اللين على كل اللين أ خ ا ا ق ل ج م ل لازم ة دي ا تثبت ك أكثر أكرمنا دينك كده ثبت نثبت نثبت ربنا دعاء عليه على عشان بطاعة النبي الله يا القلوب محتاجين احنا محتاجين إحنا صلى وسلم مقلب قلبي لإن لو إن ممكن الشيطان يجيلك ويخليك تفقد هذه ا ل ط ا ع ة وتتركها وتنقلب ل م ع ص ي ة ع ي ا ز ا بالله عشان كده محتاجين سبحان الله يعني ربنا علمنا ان احنا ندعو ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان اكثر د ع ا ء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اطلب من ربنا ان ربنا يثبت قلبك على الايمان وعلى ا ل ط ا ع ة وكان آ خ ر كوكب هو الكوكب اللحن ي ا في ه دلوقتي كان كوكب الحصاد وكان ا ب ن شوف ب ن حسب ا ن ف س ن ا حسبوا ا انفسكم قبل أ ن تحسبوا ا وزنوا اعمالكم قبل أ ن توزن عليكم و ت ج ه ز و ا ل ل ع ر ض على الله يوم اذن ت ع ر ض و ن لا تخفى منكم خافي ووضع الكتاب فطر ى المجرمين مشفقين م ما في ه و ي ق و ل و ن يا ويلتنا ما ل هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا يا ب جدا, جدا بلقاء معاكم الثلاثين بحبكم طول سعيد كنت لأني من حلقة دولت كنت سعيد لأني بحبكم من قلبي والله وبتقرب بتقرب بأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعلا عرش أ ي ن المتحابون بجلاله اليوم أ ظ ل ه م في ظلي و و م م لا ظل إلا ظل س ح ن يوم إن كنت عن عليكم بكثرة الكلام أسقلت الصدق ا ا والخش ل كل ده لإني ف ء واوة يا ك ب ب ح وعايز وتاخدوا بإيدي أخبئتكم لا ط ع ة ربنا ومرضات ا ل مص الا ن فاتة ا ل ي ا الحلوة الدنيا وبمرها م هتمر بحلوة و هانفتكر الكلام د و ت يوم ما ربنا يجمعنا ان شاء الله في الفردوس الاعلى و ق و ل ل ك م فاكرين لما كنت كل يوم بقولكم ونطلع كوكب ونطلع كوكب ونطلع كوكب ت ع ط ك م يعني و مشورتكم ع ل ى كل يوم الكوكب ورجعين من الكوكب و ر ح ي ن الكوكب المهم الحمد لله زرنا ا ل ك و ك ب دي كلها وتخلقنا ب أ خ ل ا ق الناس ا ل أ ف ا ض ل اللي كانوا في الكواكب ك ب ديت د ح ر ر م الحمدلله ن ا ا ا ل ل ع م ي ن وتعلمنا وتخلقنا الأخلاق بهذه اكيد محتاجين ان احنا ل ت خ ل ق بالاخلاق ا ل ج م ي ل ة دي اكيد محتاجين ان احنا نكتب حتى ولو ا س م ا ء الاخلاقيات دي ر اسمائي الكواكب دي وكل يوم نرجع نفسنا يا اخباري ايه مع الامانه اخباري ايه مع الاخلاص اقعد كل ا ديت كل يوم اقربكم مجلسا ر ا ل ل قال احاسنكم بالله ع ل ي ك اوعى نفسك ا ن عايشين في كوكب تاني ا انا كوكب جواي بحلم من جوايا. إ ن فعلا يبقى فيه كوكب يضم كل الاخلاقيات ي ا اللي الكوكب ديت كلها موجودة نطلع كل يوم لكوكب ما ننزل ي ه على الأرض وكلنا ل ن ت خ د ل ل كل واقع عملي ك ا واقع م ده ع ا ا كلنا بالأخلاق ل نتخلق و ديالك صدقه ورحمة ولينه ل وإنابة و خ د و ه و إ خ ل ا ص محتاجين نحنا نتخلط بهذا الخلق عشان ا ل أ ر ض كلها ت ت م ل خير ربنا يجمعنا إ ي ا ك م في الفردوس ا ل أ ع ل ى و الله الذي لا إ ل ه غيره بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ك وصلى الله على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته